بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني جليهم توتكيت يا يا وإذ إبراهيم جلي يا رب نقرفيس كيف تحي الموتى أكمت دو آجرات قال رب نجلان، اولم تؤمن، سلان امن يا إبراهيم دندتت تيّا، جلان، قال نبي إبراهيم نجل، بل يا رب امن، ولكن ليطمئن قلبي، ها قلبنك يا دندتت تي اجان اللي اجرته، قدنا العباد في قال رب نجدان فخذ أربعة من الطير اللاتي أفري فودي فصرهن إليك غارك فيدي كجري والاتلاكي فودي ثم اجعل على كل جبل إذا كان اللاتي سنفون إساني سن قدي نانو كيجير Jus anjetun hum humna is eatin. Sumba dluhuna irgakana yami maka isani eatin. Maka ka sokorulle Sokoru jediami. Ka risalle risa jetiami o ka. Risa jetani yokani rumichanle jetani. Yami. Akasuma harragi sanle harragu لوكو جديامي مرايو ما كايساني تيامي الله تنين بولت كبي الله تي أفور توكسوكورو لما ريسا يوكاني روميتشا صدفن هراغيسا الله تجارجاراتي مرت نويو كان أفرافة لوكو را كرمالوكو بولت كبي كولو فونيسي غارين يامي يو إني لق قيامو فان في قولو إسات في جارفني متات الدي رمني لق قو تهني كان يو إني سكرو يا مللي أقسمت يو إني حرّاقة سيامو مرتو الله تين في كوفيت دتش ربي كنّا أرجع نبي الله إبراهيم عليه السلام وأعلم بك يا إبراهيم أن الله رب من عزيزن دن ديارهم حكيم اوجسى دن في يجي اسا كيسد مثل الذين ينفقون فكنه اسانن صدقتهني اموالهم هرو اساني في سبيل الله خرار ربي كيستي فكن هرو اساني كمثل تكتي أنبتت بافتيتي مرجتيتي سبع سنابل فريت ربا يوكاني سلبة ربا بافتيتي في كل سمبلة شوف سلبة كيسة يوكان ميرقة يوكان درارة يسي كيسة مئة حبة فرين لبته كوجيرتو جرا لبته ربات يجو symbols ربى وباخته symbols تقتل إبى وقابتة جرى إبى ترباتي والله يضعف لمن يشاء رب سني أقول لي دَكَّابُ أَجَبرَتَ والله واسع عليم رب بل أرى فضلاً ثا عليم نما إبادة إساكي ستة خيري إساكي ستة صدقاء إساكي ستة قولة الله ربهم بيكا ناجر الذين ينفقون أموالهم إسان ننهروا إساني كنة في سبيل الله قال ربي كيس ستة ثم لا يتبعون ما أنفقوا إرقخنا كان هردف سيف نوان ما صدقة سن منن انتين أفلادوا ثلثي أولي ركوس بعث هلا كيسي ججيره جلاني قت ولا أذن كمس أذى إساني نما نعم إن جببت مني بآن أتوقع نقول في قال إنك ترقة ترقة لأن تنتهى في جلاني كاذى إساني لهم أجرهم ورس من دان إساني عند ربهم رب إساني برتي ألكايا ولا خوف عليهم إن ثدأة وان در إساني ولاهم يحزنون وعم بود إساني يرون لي هي تدهني في جرم قول معروف جت قاريتها توي يرون من وثكاثو رب سيها كن ربنا في الله درم سو خير من صدقة يتبعها أذا كنني في بود أذا يسقدو إر أذا يسقدو يساتي ماتشون، يساتي كيسون، خنمنو كأثاول أجرا نيتين، كأثور أجرا نيم قاعيس بدل لي هاكنو جتتين، نفس اللي ربسي هادروم سنا اللي هادروم سجتتين، سنتو يو خير إن والله ربنا غني دريسة، صدق أعجب حليم نما سترسيسوا في الست يجر يا أيها الذين آمنوا يا وراببتي آمنتا لا تبطلوا هم بلسنا صدقاتكم بالمن والأذى كناك السنهمن في أذان مقرران هم بلسنا كالذي ينفق ما له رئاء الناس أكنا مجا ويتكنت بللسوا رأى الناس أن أرجئ الجدة حنمنا أن أرجو هرو كن تهرو في جلابللسوا قديمًا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كان أمني ربي في جويا أخراتي منافقا فمثله فكين متشه صني كمنه كننني كنمنا من هرج في كننتو كمثل الصفوانين أكتر أجا عليه تراب لقاس جب بيع كجرت فأصابه وابل قروم جدا درسان التراب فتركه لقاس هم بس سلدا كلل جري يكمل كلل جري بيسه بيرات لا يقدرون على شيء مما كسبه والرقة الثربي خيري اسانه جلابله سي لا يقدرون على شيء هما تق دندين مما كسبوا ان قراقه سن ارججو لولا ان فده وري وان صدقته ما ارغي في صدقته اكنما بييه Wallah mullayahadil kawal kafirin, Rabbinkin na nkajiltu, tuta isati ka partikheiriti, isani nkajiltu ثواب ربى كنا نرجعنا جدانا فعلا منافق أجله منافقني إنك جيران سن ورني ممن تساهو رب الرجال لكجيله ثواب ليني أرجعنا جدالو بورساني هذا قد جابت وركننا كمثل الجنة بربوة أك أرو مسنو بربوة بكا ألفور أمت كروم ندرسن وروسن التروبه فأتت أكلها كافرة يسي مرجته كننته ضعفين دتش ورو رم نروبه رم نسون بقلة أجلان تلته دتش ودرا نجالة إذا كنته توارد هو رب يجتش لم فاطلن تتيفوما مرجتي تتيفوما تقول رب إلّا تلت أور نسانيسن والله بما تعملون بصير ربي وانثين هجة أرجع لأجزاء الرث إثني قلته ورموا في كعكة أرجع في كنة أكرمني روبه دغار ربيه حكيت جلها كم تي ورب بيجتش كنة رومي درسار روبه أور الله نتلت تتيق ما يسي تتيفهو Nima tolti tulti vii rabbinbrat olkaiymti vii jettuura. Dar sin teenetaa rastet rabbdti. Taistaanun ha kovreti